「なぜならば」<音楽> اسم ل ي ل ل ه الرحمن الرحيم الجزء ا ل ث ا ن الى الحبيب تميل ومعي بذلك ا ل شاهد ودليل دليل, دليل دليل دليل دليل اما الدليل إ ذ اما ذكرت ح م د الدليل اذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسير a れを見てくれてる」<音楽> Oh no! 「やはならやはならやはならやはならやはなら」<音楽>「こそが السمع المكاني و و ا ل د ب المعاني ماله في الخلق ثاني ل I'm n o h going t lie.